فجاء مداها باسن لا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم باسن لا ذا الا ذا أن قالوا بالله هم أن قالوا اننا كنا ظالمين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 قال خر منها مذوو ممدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لهم ما وري عنهما من سوءاتهم، وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقسمهما إني لكم آل من الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تِلكم الشجرة وأقول لكم ما إن الشيطان لَكُما عَدُومٌ مُبينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا مَتَغْفِلٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حيب قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقرى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ يا بني آدم إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ذَلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك أنالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوثونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا فأتهم عذابا ضعف من النار قال لكل من ضعفهم ولكن لا تعلم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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء، وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ذنب سبهم.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 فاليوم نسأهم كما نسون قرآن يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوء ورحمة فصلناه على علم هدوء ورحمة لقوم يؤمنون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 لينظركم ولتتقون ولا عليكم ترحمون فكذبوا فأجئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه مهودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا راكة سفاه وإن لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاء نداءكم لكرم من ربكم على رجل منكم لينذركم وَالْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَهُ فَالْكُرُوا آلَوَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدًا وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا فأتنا بما تعيذنا إذا إنكم من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء ما سميتموها سميتموها أنتم آباءكم. ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إن معكم من المطين، فأجئناه والذين معه رحمة مما وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسبوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخلون من سهولها قصورا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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدناها إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطورون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها وجاب.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 قال أولو كنا كارمين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا ماذا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا قالوهم الخاسرين فتولى عنهم قال قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وإِنْ نَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخْفِلْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفو وقالوا قد مس اساءنا الضر والضراء فاخذناهم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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين.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 إن مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها هذا أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آبنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدرنا وتوفنا مسلمين وقال الملاء من قوم في العون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأالهتك قال سرقت ابننا أهمنا استحيل سغاهم وإننا فقهم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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ألف العون بالسنين ولقصب من الثمرات لعلهم يلكرون فإذا جاءنا أتهموا الحسنة قالوا لنا هذه. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا يَطَّيِّرُونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلَكِنَّ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك كشفت عن الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم باليه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وأرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صدر ودمرنا ما كانوا يصنعون في العون وأقومه وما كانوا يعرشون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 يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا غَيًّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ والذين كنَّبُوا بآياتنا ولقَالَ الْآخِرَةُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا، قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً.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 اتيكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر ايعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إل تأتي محيتانهم يوم السبت شر عظم ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمم منهم لما تعيرون قوما لله مهلكهم أو معدلهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكر به ان جينا الذين ينهون عن السوء ان جينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإل تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ضُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّا وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه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 Awalam yang duduk di malkot sengketa dan bumi dan apa yang Allah mencipta dan angsa dan angsa akan menjadi kudus فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ آفٍ مَعَ آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ايشريكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا اذا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فل يستجيبوا لكم فادعوهم فل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دع شركاءكم ثم كي دون فلا تنظرن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين